أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 من لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِذَا مَتِّعْنَاهُمْ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ قَالُوا لِمَنْ أَحْيَانَا هَٰذَا إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله بَمَنِ ٱلطُّورِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاذٍ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 في بطونهم الا نار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم معذبون ال أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُّ وَإِنَّ الَّذِينَ خَلُوا تَلَفُ فِي كِتَابِ لَفِيشِ قَاقِم بَعِ